سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكونتم أمواتا فأحياكم ثم يريتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم فما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى هم سبع سماوات وهو بكل شيء عليم إذ قال ربك للملائكة إني جعلوا في الأرض خليفة قالوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْلِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ سَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا كُمْ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَاءَ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ قُضِيَ عَلَيْهِمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم وَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ بأسمائهم قال اللَّهُ الَّذِينَ أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا أَسْقُونَ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَالْقُلَابِ الْأَرْضَ الْحِيَّةُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَ أَدِينَ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الْضَالِّينَ فَأَزَلْنَ لُوْمَ الشِّيْطَانِ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ مَا كَانُوا قلنا اهبقوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستضر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلماتيا فتاب عليك إنه هو التوى أهبه ومنها جميعات، فإنما يأتينكم من يودان، فمن تبعه ذا فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولهم يحزنون، والذين كفوا وكفبو بآياتنا. إِلَى إسْرَائِيلَ الْكُرُونِ عَمَّتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ وَإِنَّا يَفْرَغُونَ وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصْدِقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُونَ أوَلَكَفِرِينَ بِهِ وَلَا تَشْتَوُوا بِآيَاتِ تَمَنَّا قَلِيلاً وَإِيَّا يَفْتَقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ أَنْتُمْ تَعْدَمُونَ